مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ وَإِن كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُونَ وَآيَةٌ لَّهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا منها حبا فمنه وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونَ لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا 119. وأنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون 110. وآية نَسْلَخُ الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون 111. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لِلشَّمْسِ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَكَ لَيْلٌ سَابِقُ نَهَارٍ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ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 110. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون 111. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون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 وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْهُ وَإِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مَا مِلَت أَدينينَ أَنعَامَم فَهُمْ لَهَا مِكُون وَذََّلناهَا لَهُم فَمِنهَا رَكوبهُم وَمِنهَا يَأكُلون وَلَهُم فِيهَا مَنَافِع وَمَشارِبُ أَفَلَا يَشكُرون.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 فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون 115. بسم الله الرحمن الرحيم 116. والصفات صفا 117. فالزاجرات زجرا 118. ذكرا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 124. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين 125. أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون 126. أو آباؤنا الأولون قل نعم وأنتم ادم جا خواہویا ویل نا مدی ہاؤ مسل بِهِ تو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 وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغین فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون فأغويناكم إنا كنا غاوین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 لا تارق آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين انكم لذائق العذاب الالم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 عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ بَيْضَاءَ الْأَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ وعندهم قاصرات الطرف عين كانهن بيض مكنون فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُولُ أَأَنْتَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ إِذَا مُتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ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 افَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ إِلَّا مَوْتَةَ الدَّأْبِ الأُولَى وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ لِمِثْلِ هَذَا فَلْيَعْمَلِ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 118. فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 119. إلا عباد الله المخلصين 110. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون 111. ونجيناه وأهله وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لِإِبْرَاهِيمَ إذ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ اذ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ َأَأَفْكَن آلِهَةً دونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ فَمَا ظَنُّكُمْ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ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 119. فأقبلوا إليه يزفون 110. مَا أتعبدون ما تنحتون 111. والله خلقكم وما تعملون 112. قالوا بنوا له فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُ مُسْتَضْعَفِينَ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ وَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَكِ فَعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ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 ن ع دن وب شرنا ہوں بساک نبی ام سال قین و بارکنا وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ وَنَجَّيْنَاهُما وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ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 ان هما من عبادنا المؤمنين وان اليا سلام من المرسلين اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا وتذرون احسن الخالق اللَّهَ رَبَّنَا وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام على إلياسين إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وإن لوط لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين 111. إلا عجوزا في الغابرين 112. ثم دمرنا الآخرين 113. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 114. وبالليل أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين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 11. فنبذناه بالعراء وهو سقيم 12. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين 13. وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون 14. 112. فاستفتهم رَبِّكَ البنات ولهم البنون أَمْ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون 114. ألا إنهم من إفكهم ليقولون 115. ولد الله وإنهم أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين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 میں ان تم الفتینو اصوال و مل مقام معلوم و عنا ل نخ نو وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِن كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِندَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ فروبی فصل و لب قتک ان لہم ال مو سور و انجوند 12. وأبصرهم فسوف يبصرون 13. أفبعذابنا يستعجلون 14. فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين 15. عنهم حتى حين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 صاد والقرآن ذی الذکر بل الذین کفروا في عزة وشقاق کم اهلكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تحین مناص وعجبوا أن جاءهم 118. منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب 119. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. مل امیم ان شو رو علی کم اندا لس مونا بھاد فلمیل آخرتیخلاق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 مل خما وَمَا الما بین ماں فلی قو فل اسباب نالک محظوم مین الحزاب قبل ہوں قومنو و فر اون اوطار وَثَمُودَ وَقَوْمَ لُوطٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ إِن كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما لها من فواق وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الحساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الاید إنه اواب انا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشی والإشراق والطير محشورة كل له اواب وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابِ إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وح دین سواء الصراط اسراپ هذا ہوں تس اوسون نہ اجتوں علی نہ اجتوں و فقال اک فلنی ہے و خل بلا داؤ فتن نا فس فر رب ہوں خر راک اب له فر نال ہوں ذالک و اہو ان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 118. فويل للذين كفروا من أَمْ 119. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ 11. فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب 12. ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جَسَدًا ثم أناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب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 هذا اک افم او ام حساب و ان لہ دنال ظلمفا و حسن معب وز قرآب دن اوب ان مَا السَّنِي الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابِ ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابُ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ و خوش فربی والا تخنس ان جدنا حابر ابد انہوں اواب وز قر عباد نبراہیم و اسحاق و عقوب الی عید إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار واذكر إسماعيل وليسع وذا الكفل وكل من الأخيار هذا ذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْغَابِ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرَابِ 122. هذا ما توعدون ليوم الحساب 123. هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب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 قالوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فَزِدُهُ عَذَابًا بِعْفًا فِي النَّارِ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَى رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سِخْرِيًّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمُ الْأَبْصَارِ ان ذلك لحق تخاصم اهل النار قل انما ان منذر وما من اله الا اللہ الواحد القهار رب السماوات والارض وما بينهما العزیز الغفار قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ مَا كَانَ لِيَ مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ إِلْيُ حَائِلٌ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَقَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين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 خلک موں دتی زہ زل کل انا سمنی تضوج یحو کم فیبتونی اہتی کلکم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 مو نس مل کبل کلت مت بھی کفری کلیلن کمن اص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 إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة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 قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تَعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ خاصری نلین خصو فلی کہول خان مین لہ مِنَ النَّارِ ماری ام تختی ذلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عباد فَاتَّقُونِ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ لا اک لاحلہ اکہل ال باب افمن حق عليه كلمة أفأنت تنقذ من لكن افر اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل ضل سما اما ام فصل کہنا فل عرب تم میخرجوبی ذرآ سم میخرجوبی ثم مختلف الوان ہوں سم میں ہی جو فتراہوں إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ پوئیل قاصیتی کلو بل ذکر اللہ اکفی بلال مبین اللہ احسن الحدیسی منه جلود الزین يخشون ربهم 129. ثم تلين جلودهم وقلوبهم ذِكْرِ ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ